يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوار وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الأعين وانتم وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين